وقرن في بيوتكن ولا تبر رجلا تبر رج الجاهليات الأولى وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا